In de praktijk van de overheid. En ik wil dat u ook in het رحمة من عدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغضبا فذن. أن قادر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له, له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له, وأصلحنا له إنهم كَانُوا يُسَارِعُونَ له زوجه إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين